ذلك الإعدار بإرسال الرسل إلى الإنس والجن لئلا يعاقب أحد على ما جناه وهو لم يرسل إليه رسول ولم تبلغه دعوة فلم نعذب أمة من الأمم إلا بعد إرسال الرسل إليه ولذلك الذي يقوم بواجب الدعوة وواجب التبذير ويبث رسالات الله تعالى يصبح حجة لله على الناس وهنا حينما قال ابن المبارك لا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ولكل درجات مما عمل وما ربك بغافل عما يعمل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 ولكل درجات مما عملوا بعد الآية السابقة ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافل فبعض الناس تكون دعوته عالمية وتبقى مؤلفاته نافع للناس وينشر الدين والعلم ويفسر القرآن ويفسر الحديث ويبين الفقه للناس وينوي بهذا أن لا تنقضع حسناته بعد وفاته وينوي بهذا أن يكون قوله وصوته حجة على الناس وأن يجعل قلمه قلما باقيا إلى يوم الدين انظر إلى موطئ الإمام مالك كم شخص سمعه من مالك وانظر بعدها كم من الملايين أو المليارات انتفعوا فهذه لا يولي كل درجات مما عملوا بسبب العمل الخالص وبسبب الدعوة إلى الله تعالى فجد بأعلى الأعمال وأحسن الأعمال فربكم كريم واسع لا يخفى عليه شيء ثم قال تعالى وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء، كما أنشأكم من ذرية قوم آخر وربك ايها الرسول هو الغني عن عباده فلا يحتاج إليهم ولا إلى عبادتهم ولا يضره كفرهم ومع غناه عنهم فهو ذو رحمة بهم إن يشاء إهلاكهم أيها العباد العصاة يستأصلكم بعذاب من عنده ويوجد بعد إهلاككم من يشاء ممن يؤمنون به ويطيعونه كما خلقكم أنتم من نسل قوم آخرين كانوا قبلكم فربنا هو الغني لا يحتاج إلى طاعة المطيع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 فهو آخذ بنواصيكم ومعذبكم بعذاله إذن ربنا جل جلاله القادر على كل شيء لا يخفى عليه شيء أبدا وأنما وعد الله تعالى به العباد من القيامة والبعث والجزاء والحساب آت لا محالة قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار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 وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكم وابتدع المشركون بالله أن جعلوا لله مما خلق من الزروع والأنعام قسما فزعموا أنه لله وهذا من افترائهم وكذبهم على الله وعلى دينهم وقسما آخر لاوثانهم وأنصابهم فما خصصوه لشركائهم لا يصل إلى المصارف الذي شرع الله الصرف فيها كالفقراء والمساكين وما خصصوه لله فهو يصل الى شركائه من الاوثان يصرف في مصالحها الا ساء حكمهم وقسمتهم وهذا فيه تحذير على كل من استأمن مالا فليحذر ان يؤخره وليحذر ان يضعه في غير محله ثم قال تعالى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم ليردوهم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 وليخلطوا عليهم دينهم إذن من مقاصد الشيطان أن يخلط على الناس دينهم فلا يعرفون ما هو مشروع وما هو غير مشروع إذا الإنسان حينما يتفقه في الدين ويفقه الآخرين فهو يضاد مشروع الشيطان ولو شاء الله أن لا يفعلوا ذلك ما فعلوا ولكنه شاء ذلك لحكمة بالغه إذن ربنا جل جلاله مشيئته مقرونة بحكمته فاترك أيها الرسول هؤلاء المشركين وافتراءهم الكذب على الله فإن ذلك لا يضرك وسلم أمرهم لله فالرسول والذين يحملون رسالة الرسول واجبهم الدعوة والتبليغ وليس واجبهم النتائج من فوائد الآيات تفاوت مراتب الخلق في أعمال المعاصي والطاعات يوجب تفاوت مراتبهم في درجات العقاب الثواب اتباع الشيطان موجب لانحراف الفطره حتى تصل الاستحسان القبيح مثل قتل الأولاد ومساءات أصنامهم بالله هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين